الصوتية الثامنة والأخيرة من كتاب إدارة التوحش في المبحث الخامس المقالة الثالثة رجالنا وأفراد العدو تحت النار سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبه ومن ولاه أما بعد في مشهد تكرر كثيرا في كل أرض قام بها جهاد في سبيل الله هناك في جزيرة العرب حوصر أحد المجاهدين ومن معه بين عدد من سيارات ضباط وجند الطواغيت فترجل من سيارته وتقدم دون أن يحتمي بأي سواتر وبدأ في رش جنود العدو الذين كانوا في المقدمة علما بأنهم كانوا أعدادا كبيرة ولو أن أحدهم ثبت قليلا وأطلق على الأخ المجاهد لأصابه في مقتل لأنه كان مكشوفا وبدون أي سواتر لكنهم هربوا كالفئران ومما له دلالة هامة أن الفرقة التي في المؤخرة عندما رأت ما حدث هربوا على الفور مع أن الأخ المجاهد لم يطلق عليهم ولا رصاصة واحدة والأمر لم ينتهي بعد ذلك فقد تقدم الأخ وأصبح يطارد فلول الضباط والجنود وأخذ يلاحقهم برشاشه وهو مكشوف وهم بعضهم في السيارات وجميعهم يرتدي السترات الواقية حكايات وقصص متواترة من عمق التأريخ بدأت يوم بدر وامتدت إلى كل معارك المجاهدين طالما استكملوا عدة الإيمان من صلاح النية والغاية والراية وتمام التوكل بعد الأخذ بالأسباب المستطاعة يروي أحد الإخوة أنه قبل فتح خوست بأفغانستان وقد حاصرها المجاهدون مدة طويلة من الزمن انتظارا لوصول بعض المدرعات التي تحصل المجاهدون عليها غنيمة من معارك سابقة لتساعدهم في فتح الحصن الذي تحصن فيه جند الروس ولسان حالهم لن نغلب عندما تأتي هذه المدرعات وعندما أتت المدرعات وبدأوا الهجوم أتت قذائف ودمرت المدرعات وفر المجاهدون وقتل منهم من قتل ثم تجمعوا بعدها بفترة وحاصروا الحصن مرة أخرى وتوكلوا على الله فلم يعد لديهم مدرعات واقتحموا الحصن بأسلحتهم الخفيفة فقط يقول الأخ وقد كان يرصد بالمنظار من فوق الجبل لقد رأيت نفس جند العدو الذين دمروا المدرعات من قبل يفرون لا يلوون على شيء تاركين أسلحتهم الخفيفة والثقيلة وفتحت خوسة كيف نزلت السكينة على المجاهدين وهم أضعف وكيف فر جند العدو وهم في موقع أفضل قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين يرجع بعض الأحبة ذلك إلى شجاعة المجاهدين وجبن أعداء الله وقد يكون ذلك أحد الأسباب في مرات كثيرة إلا أنه أحيانا يكون المجاهد يعلم من نفسه أن شجاعته غير كافية لمثل هذا الموقف المذكور أعلاه وعلى الجانب الآخر قد يكون جند العدو ممن مروا من قبل بمعارك مع غير المجاهدين وثبت فيها أنهم يتمتعون بشجاعة فطرية فماذا حدث عندما واجهوا المجاهدين؟ لماذا شعروا بالرعب؟ ولماذا وجد المجاهد نفسه قد نزل عليه من الثبات أضعاف أضعاف ما كان يتوقعه من نفسه؟ كيف يجد أفراد العدو شللا في الأطراف عند الرمي؟ ولا تفسير له عند أهل الدنيا؟ كيف يضيق الأمر على الرامي من المجاهدين فيرمي بسم الله، وهو شبه واثق أن وضعه لن يبلغه الهدف، ولكنه يرمي مضطراً، فيجد بعد ذلك رمايته قد استقرت في مقاتل جنود العدو، بل أحياناً يكون مدى السلاح لا يبلغ الهدف نظريا لبعد المسافة، كيف ينتصر المشركون في معركة من المعارك، وعندهم القدرة على الاستمرار لتصفية بقايا المؤمنين، ثم يصرفهم الله ليبتلي المؤمنين، هل سيثبتون على أمر الله بعد ذلك أم سينقلبون على أعقابهم كيف أن موازين الصراع تتغير بما لا يد للمجاهدين فيه مدام قد استفرغوا الوسع ونفذوا أوامر الله الشرعية والكونية حتى أنها لحظة واحدة فارقة بين وضع الصحابة خلف الخندق وأحدهم لا يأمن أن يذهب إلى الخلاء، وقد بلغت القلوب الحناجر، وظن البعض بالله الظنوناً لحظة واحدة بين ذلك وبين ارسال الله الريح على جانب المشركين تطفي نارهم وتقلب قدورهم فقط، فعلت الريح ذلك ولكن الأهم وجد قادة المشركين أن جندهم قد انهارت إرادتهم القتالية ولا يريدون الاستمرار أكثر من ذلك فاتخذوا القرار بالعودة بالجيش وانقلبت موازين الأحزاب وتركوا حلفاءهم من حقراء الخونة وقد أكل الرعب قلوبهم غنيمة باردة للمؤمنين لحظة واحدة بين كل ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزون لذلك نحن نبشر المجاهدين في العراق ما داموا ثابتين لم يبدلوا أن تلك اللحظة آتية حتى لو وصل بهم الحال إلى الزلزلة بل لعلها لا تأتي إلا عند الزلزلة عندما يقول المؤمنون من أعماق قلوبهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله قد يتخذ العدو هذا القرار لأي سبب والأسباب كثيرة بسبب عملية أخرى كذبح الأمريكي او فضيحة جديدة كفضيحة أبي غريب او آية جديدة كآية ما حدث في الفلوجة أعزها الله عندما حاصر أعظم جيش في العالم بما يمتلك من أسلحة فتاكة وتكنولوجية متطورة وغطاء جوي مكثف مدينة صغيرة لا يملك المجاهدون فيها إلا الأسلحة الخفيفة والتي حتى لا تقارن بالأسلحة الخفيفة للعدو هذه لحظة آتية يا مجاهدي العراق بإذن الله فقط الثبات الثبات فقط عليكم عند حدوث ذلك بإذن الله أن تتحضروا لشكر هذه المنة والنعمة وشكرها بأن لا يكون هناك وقت للراحة فلا يصلين أحدكم العصر إلا عند حصون الخونة في دياركم وتأكدوا أن الرعب الذي سيكون في قلوبهم وقتها عند انسحاب إلههم أمريكا لا يوصف فعليكم أن تفعلوا بهم وبوزراء حكومتهم العميلة وبجند شرطتهم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريضة ولا تستمعوا وقتها إلا لمثل رأي سعد بن معاذ رضي الله عنه فالنعم الرأي ذلك الرأي ولا تلتفت للرأي القائل وقتها، أمريكا والحلفاء والأحزاب لم يذهبوا أو سيعودون مرة أخرى، فإنما هؤلاء سيكونون الذين خذلوكم أول مرة ووقفوا يتفرجون عليكم، قال الله تعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يات الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يسألون عن أنبائكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا فالأحزاب عندما يخرجون في مثل هذه الظروف لا يرجعون ثقوا من ذلك أسأل الله أن يمن عليكم بذلك اليوم ويمكنكم من هؤلاء الخونة وممن وراءهم ممن دعموهم من أقزام وحكومات دول الجوار قلت والشواهد المتواترة كثيرة بقرب حدوث ذلك الأمر بإذن الله وها نحن نسمع ما يروى عن بكاء وصياح جندهم حتى يبلغ صوتهم أعلى من صوت قرقاعة القتال وعن غبائهم حتى أن المجاهدين يضربونهم من موقع واحد لعدة مرات أما عن انخلاع قلوبهم وأنانيتهم فيحدث المجاهدون أنه عند ضرب سيارة من رتل سياراتهم العسكرية فإن من ينجو منهم يلوذ بالفرار دون أن يأبه لما أصاب أفراد تلك السيارة؟ ولا شك عندي أن الجندي منهم عندما أتى من بلاده كان يتمتع بالذكاء والشجاعة وكل ما يظن أنه سينجده عندما يحارب المجاهدين الصادقين راجع ما نقلته صحف الأعداء عن تقارير خبراء الصحة النفسية والعقلية بجيوش أمريكا وحلفائها قبل وبعد الغزو حتى أن بعضهم أصيب بالصرع والجنون ألم نفط بعد إلى أن الله هو الذي بيده نواصي العباد وبين إصبعيه قلوبهم يقلبها كيف يشاء وإذا شاء أعمى أبصارهم وشل أيديهم وخي برميهم وأنه يحفظ بحفظه المؤمنين ويدافع عن الذين آمنوا فماذا يملك العدو من ذلك أو تجاه ذلك؟ بل إذا شاء جعل قلوبهم مع المؤمنين أما عن الآيات العديدة الأخرى فها نحن رأينا وسمعنا عن العناكب الضخمة التي تهاجم جند الأمريكان وحلفائهم في العراق ونشرت في قلوبهم الرعب والبعوض الذي يلسعهم ويتورم الجلد ويتساقط ولا علاج له وجاءت الروايات في صحف الكفار بكتائب مثل الأشباح تقاتل أثناء قتال المجاهدين ولا تصيبها أسلحة الأمريكان المتطورة ولله الحمد والمن إن من تابع عشرات التقارير الإخبارية التي تناقلتها الصحف والقنوات الإعلامية في الغرب والتي تنقل مثل هذه الأخبار والقصص يستطيع أن يتحسب ويدرك أثر تلك القصص بتفاصيلها المتشعبة على الغرب شعوب وجنود العدو إن مثل تلك الآيات ومن قبلها غزوة نيويورك وواشنطن وما بينهما من الآيات تدخل أخبارها الآن كل بيت من بيوت الكافرين لا تترك بيت مدر ولا وبر إلا دخلته لتمهد الطريق بإذن الله لمرحلة فاصلة من مراحل جهاد المؤمنين في العصر الحاضر تلك المرحلة التي يدرك فيها العدو ويستيقن أنه يحارب الله ولن تعجب وقتها عندما ترى بعض من فيه خير وعقل من رجال وشباب جيوش الكفار الأصليين ومن رجال وشباب جيوش الردة ينضمون إلى قافلة الجهاد وكيف نعجب وقد حدثتنا كتب التأريخ عن انضمام العديد من قادة جيوش الصليبين لجيش صلاح الدين لما رأوا مثل تلك الآيات وهذا خالد بن الوليد عندما كان قائدا من أكبر قواد جيش الكفار يذهب بعد غزوة الأحزاب إلى المدينة فيلقى في الطريق قائدا آخر يسير إلى نفس الوجهة وهو عمر بن العاص فيقول له إلى أين تذهب فيجيب لقد اتضح الميسم وبان الطريق ما رأينا من أمر هؤلاء القوم وعون الله لهم وصبرهم إلا آيات شاهدة تثبت أن هؤلاء يحملون دين الله خالق السماوات حقيقة لا تعجبوا إخواني فذلك سمة وهدف وبرهان في منهاجنا الرباني وطريقنا الدعوي والجهادي أن أعدى أعداء هذا الدين يمكن بقدرة الله الذي بيده نواصي وقلوب العباد وتدبيره للمؤمنين أن يتحولوا في لحظات إلى أتباع مخلصين له يريقون دماءهم في سبيله ويسبقون إلى الجنان الآلاف المؤلفة من شباب الحركات الإسلامية باردية التدين الذين عاشوا السنين الطوال بين المسلمين عيشا كعيشة المخلفين من الأعراب نسأل الله العفو والعافية والمغفرة والتوبة لنا جميعا لا تعجبوا إخواني فعندما شج الكفار وجه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قال لن يفلح قوم شجو وجه نبيهم فأنزل الله عليه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ويقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يا الله فتن المؤمنين ويمكن أن تكون لهم توبة وحياة جديدة إنما قدمته أجيال المجاهدين من الهجرة والجهاد وترك الديار والمنافع والمصالح الدنيوية وإراقة دمائهم وهلاك نفوسهم في الجهاد وما لاقوه من أهوال لن يذهب هباء وسيعمل أثره ولو بعد حين فهذا عكريمة بن أبي جهل وسفيان بن حرب يحدث أحدهم الآخر بعد إسلامهما مباشرة لقد سبقنا القوم لقد عذب وقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجروا وتركوا الديار والأهل وقدموا الأنفس والأموال والتضحيات الجسام فما بالنا نحن؟ فكانت الإجابة قم لننهض نقاتل أهل الكفر لعل الله يرزقنا الشهادة فيغفر لنا ويرفع درجاتنا فسبحان الله فهذه التضحيات والأهوال التي واجهت المجاهدين والمؤمنين لها مردود على الأجيال التي ستدخل الإسلام في المراحل القادمة بإذن الله ولها مردود آخر وهو أن الله أذن لها أن تقع حتى يبلغ العدو من الإجرام ما يستحق أن ينزل الله به عليه العذاب كاملا غير منقوص فبالأمس يهبط الروس بمروحياتهم على قرية أفغانية رجالها في الجبال يجاهدون ولا يوجد بالقرية إلا الشيوخ والنساء والأطفال فقتلوا الشيوخ والأطفال وأركبوا النساء الطائرات وجردوهن من ملابسهن وألقوا بهن أحياء من الطائرات وعندما عاد المجاهدون خلعوا ملابسهم ليغطوا نساءهم وأخواتهم وأمهاتهم ورفعوا أكف الدعاء على الروس وبعد برهة قصيرة محق الله منهم الخلق الكثير في كارثة تشيرنوبل ومكن الله المجاهدين من أن يكونوا أحد الأسباب الرئيسية في تمزيق الاتحاد السوفيتي شر ممزق وتابت جيوش من المرتدين من بلاد الاتحاد السوفيتي السابق والتحقوا بقافلة الجهاد في طاجكستان والشيشان وأبخازيا وغيرها بل في روسيا نفسها حتى أننا في الشيشان رأينا جنرالا روسيا من أصل شيشاني كجوهر دودييف يقود الجهاد ضد أشرس جيش في العالم ولا يبالي ملقيا رتبته ومركزه كيف جاء أمثال هؤلاء؟ أليس لما رأوا نماذج الصابرين أمامهم وثباتهم أمام أكبر ترسانة أسلحة في العالم وآيات الرحمن التي تتنزل عليهم وحقيقة القوى العظمى المزعومة نعم إن من جوانب أحداث الأعوام الاخيرة أن يمحص الله الذين آمنوا ويظهر ثباتهم وصدق إيمانهم للناس ويمحق الكافرين ويتوب على من شاء منهم ويرين آية ودليلا على أن بيده وحده قلوب ونواصي العباد إن الموازين بإذن الله ستتغير بمعدلات لا يصدقها العقل فسيفر جنود العدو من أمامنا ولن يرغب أحد منهم في مواجهتنا بل سنرى أخيارهم ينضمون إلينا بإذن الله فقط إذا أدركنا مفاتيح القلوب والعقول بما علمنا الله سبحانه وتعالى تلك المرحلة التي نأمل أن نكون على أبوابها يجب أن نستمر في التمهيد لها بما أمرنا الله كما جاء في الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وقال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت رب إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة كأنه يقول عليه الصلاة والسلام يا رب إني ضعيف ومن حولي لا يقدرون على أن يدفعوا عني ذلك قال عز وجل استخرجهم كما استخرجوك وغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك إن الشرط والطريق الذي يجب أن نسلكه حتى نصل إلى تلك المرحلة وما يليها من أن نعيد القطعان الضالة من الكافرين إلى فطرتهم التي اجتالتها الشياطين بما يهيجون من غبار وشبهات وشهوات حتى يمنع الكافرين من رؤية الآيات في الكون وفي أنفسهم أقول إن الطريق أن نعمل على أن نحرق على الكافرين ديارهم وبلادهم وأن نقاتل بمن أطاع الله من عصاه فإما أن يمحقوا ويريح الله الأرض والبشرية منهم أو يسوق الله لهم الآيات والحجج لهدايتهم وهي أحب إلينا كما حدث مع قريش ولن تأتي الآيات كاملة إلا إذا دفعنا بالمؤمنين فئتون المعركة أغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وبعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك فأي تباطئ أو تراجع أو مراجعات في ذلك الأمر خاصة أو ظن بالشباب الذين يتعين عليهم ذلك سينقص مقابله خمسة أضعافه من الملائكة وما يصحبها من الآيات الربانية إن الدعوة بجهودها التقليدية لن تؤتي ثمارها المرجوة إلا إذا صاحبتها آيات وحجج ونماذج بشرية معاصرة تثبت المؤمنين وتلفت أعين الكافرين ولن تظهر تلك الآيات إلا إذا كان طريقنا الدعوي على منهج الصحاب الكرام وديدنهم الذي غلب على أعمالهم وهو الجهاد فبينما كان دعاة معروفين بالاسم مثل مصعب بن عمير ومعاذ بن جبل وغيرهم من القراء رضي الله عنهم أجمعين كان أكثر الصحابة دعاة مقاتلين بل حتى هؤلاء الذين تخصصوا في الدعوة كانوا مقاتلين شهداء ما أريد أن أقوله من هذه المقالة إننا في ساحة المعركة الكبرى التي نتربص فيها بالعدو ويتربص بنا فيها العدو وفي ساحة المعارك الصغرى عندما ترتفع قعقاعة القنابل وهدير الرصاص عندما يدن الموت من الرؤوس عندما يحدث ذلك تنقشع الغمامة عن الأعين وينكشف الغطاء أما من يرجو لقاء ربه فلا يعبأ بها ولسان حاله يقول مرحاب هذا الهول يا مرحى إن كان فيما يرضيك يا مولانا أما من لا يرجو لقاء ربه فهي لحظة الحقيقة فإما يهلك أو أن ينجيه الله فيجب أن نستغل حالته قبل أن تبرد حرارة اللحظة من جسده وعقله ولعلها في عقله تكون ممتدة لفترة طويلة إننا في هذه الأجواء الساخنة التي تمر بالعالم في أجواء المعركة الكبرى وبعد المعارك والعمليات الصغرى يجب أن نكثف خطابنا للبشرية لندعوها لوقفة تأمل لحقيقة الصراع ولنوقن أننا إذا فعلنا ذلك بأن نزدنا نار المعركة وكثفنا خطابنا أثناءها طريقة مباشرة وغير مباشرة أقول إذا فعلنا ذلك فلنقن أن الموازين ستتغير بمعدلات لا يصدقها العقل وكل ذلك ليس أوهاما حالمة وإنما قصص تكررت على مدار الزمان حدثت مع كل فئة مؤمنة أيقنت بموعود الله وتوكلت على ربها حق التوكل طالبة منه المغفرة وتثبيت الأقدام أسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا خطايانا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين المقالة الرابعة السنن الكونية بين الأخيار والأغيار ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد ذكرت في مقال قديم أن حقيقة المنهج السلمي الذي عليه جماعات كف الأيدي إنما هو مأخوذ من المنهج المعروف بمنهج غاندي بل لقد صرح بعض مفكري هذه الجماعات بذلك محاولا الإيحاء أن منهج غاندي نموذج معاصر لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرحلة المكية تعالى دين الله عن إفك وبهتان هؤلاء علق أحد أدعياء الفهم نافيا أن تياره الإصلاحي يتشبه بغاندي قائلا أنه يمكن أن يتهم الحركات المجاهدة بالمقابل أنها على منهج مشابه لمنهج الجيش الأحمر الآيرلندي لأن هذا الجيش يتبنى المقاومة المسلحة ملحوظة لا يوجد تنظيم يسمى الجيش الأحمر الإيرلندي ولعل المعترض الذي ذكرناه والذي يعد نفسه ويعده أتباعه من مؤرخي التيار السلفي الإصلاحي بمصر كان يقصد الجيش الجمهوري الإيرلندي قد يستغرب هذا الدعي وكثير من القراء أن الرد عليه أن كلامه عن الحركات المجاهدة صحيح بقدر ما مع بعض التحفظات وحتى نحل الإشكال الذي يظهر من هذه الإجابة كان هذا المقال بداية كان المقال المشار إليه يهدف إلى تبيين أن حركات كف الأيدي باتباعها منهج غاندي قد اتبعت منهجا مخالفا للسنن الكونية ولن يحقق الأهداف التي يسعون إليها وأن منهج غاندي المخالف للسنن ليس هو ما أسلم له ولحزبه مقادير الأمور في دولة الهند ودفع عنه غائلة الإنجليز والحقيقة أن السنة التي دفعت الإنجليز أن يسلموا مقادير الأمور لغاندي كانت الجهاد الذي قام به المسلمون بالهند والمقاومة المسلحة التي قامت بها بعض الطوائف الأخرى التي قامت بإنهاك الإنجليز قرابة قرنين من المقاومة المتواصلة والتي كانت كلما خبت عادت أشد بدون يأس حتى نفد صبر الإنجليز مما دفعهم للقيام بتسليم مقاليد البلاد بطريقة سلمية لرجل له شهرة بطبيعة شخصيته تحفظ لهم مصالحهم بعد ترك الهند وتؤمن عدم قيام دولة مسلمة في هذه البلاد هذا على أحد التفسيرين لما حدث وعلى التفسير الآخر أن ذلك حلقة من مسلسل الخروج من المستعمرات وتسليمها لحركات عميلة سواء في قيادتها أو في الملتفين حول القيادة وترجيح أحد التفسيرين يطول شرحه ويخرجنا عن موضوعنا لذلك أهل العقل الصحيح مجمعون وعلى يقين أن حركة غاندي لم تخرق السنن ولم يظهر من خلالها سنة جديدة لم تعرفها البشرية وأن قيام الدول والتمكين لا يكون إلا من خلال القوة وسنة التدافع حتى الدول الديمقراطية قامت بعد حروب أكلت الأخضر واليابس حتى تم غلبة أحد الفريقين على الآخر فتواضع المنتصرون على هذا الشكل من النظام السياسي وهذه الصورة من الحياة السنة التي مكنت من قيام الدولة الإسلامية في المدينة هم الأنصار المسلحون من الأوس والخزرج الذين حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إيجادهم طوال فترة وجوده بمكة ليبدأ بهم مرحلة التمكين حتى لو تطلب الأمر ترك الديار والأهل والمال لأنه يعلم أن الأنصار المسلحين هم من سيأتون بالمساجد والديار والأهل والمال وجميع المكتسبات وأوضح من ذلك دخول الكثرة في الإسلام واتساع الدولة حدث بعد الفتح والنصر تبعا لسنن كونية لا تنخرم بينما منهج جماعات كف الأيدي يتجنب جمع الأنصار المسلحين بحجة أن ذلك سيؤلب عليهم الأنظمة الطاغوتية مما يعرض مكتسبات دعوتهم للخطر زعموا ويتجنب الهجرة إلى بلاد أو أراض أو جبال بها أنصار وتؤمن التدريب على الجهاد حتى لا يتهم أنهم يسعون لتقويض دولة الطواغيت وتحت حجة أنهم لا يريدون أن يفرغوا الديار من الدعاء زعموا وهم بذلك خالفوا السنة الشرعية بالمرحلة المكية التي هي سنة كونية أيضاً وسهلوا على الطاغوت أن يقوم كل فترة بدون عناء بحظ تلك المكتسبات الدعوية متبعاً سياسته المعروفة سياسة خلع الأنياب تاركاً جماعات كف الأيدي تدور في حلقة مفرغة سوداء مظلمة لتبدأ من نقطة البداية من جديد وأحياناً من خلف نقطة البداية وأحياناً لا تستطيع المعاودة ولنا في تونس عبرة لقد وقفت كثير من الحركات الإسلامية التي نشأت بعد سقوط الخلافة طويلا أمام الإجابة على سؤال ما هي الطريق الشرعية لإحياء دولة الإسلام؟ وقد أخذ هذا السؤال شوطاً بعيداً من الوقت والجهد للوصول إلى الجواب الصحيح أو لتحديد معالمه خاصة في وجود أسئلة أخرى عجزوا عن الإجابة الواضحة عليها سواء في توصيف الواقع أو حكم الله فيه ومن يتأمل في الأمر يجد أن دولة الخلافة سقطت والدول الاستعمارية كانت منهكة من كثرة المقاومة التي كان كثير من فصائلها حركات إسلامية لكن للأسف أكثر هذه الحركات لم تتوصل للإجابة الواضحة على كثير من التساؤلات الهامة التي كانت الإجابة عليها ستجعلهم يقفون الموقف الشرعي الصحيح المتفق بالتأكيد مع السنن الكونية مما كان سيمكنهم من تغيير الواقع طال الزمن أو قصر فقط على الأقل كانوا بالإجابة الصحيحة سيضعون أنفسهم على أول الطريق المستقيم الصحيح بدلا من هذه الحلقة المفرغة التي وضعتهم فيها الوساوس الشيطانية التي تملأ عقولهم عند سقوط الخلافة كان جميع الأحزاب اليسارية واليمينية في مجتمعاتنا في طور النشوء إلا أن هذه الأحزاب وخصوصا اليسارية شدت الخطى وسعت بتقدم ناجح نحو أهدافها في بناء دولهم ومجتمعاتهم بينما كان المسلمون في تنظيماتهم يتناظرون فيما بينهم على الطريقة النبوية في إقامة دولة الإسلام وهو أمر مشين معيب وعلى الرغم من أن أهل الإسلام كانوا يملكون الرصيد الأكبر لتحصيل الغلبة في امتلاك الدولة، لكن بكل سهولة ويسر تحول من لا يملك الرصيد إلى حاكم دولة، ومن يملك الرصيد إلى مهاجر مطارد لا يملك متر أرض يموت فيه مرتاحا. لقد بنى الناس دولهم وأقاموا لها الأساسات والعمد، ووثقوا أركانها وجنوا خيراتها ورب الأمة على ما يريدون، وكسبوا مواقع متقدمة ومازال أهل الإسلام يتناظرون ويتشاجرون حول الطريقة المثلى لإقامة الدولة الإسلامية وكل المتناظرين يزعمون أن دليلهم فيما يقولون من إقامة الدولة الإسلامية مشتق من الطريقة النبوية وللأسف ما زال بعض الناس يظن أن هذه الطريقة تحتاج إلى مزيد من الكشف والدراسة وما زال الكثير من أهل الدين يجمع الناس ليحدثهم عن الطريقة المثلى في إسقاط الطواغيت أو الطريقة المثلى في إحياء دولة الخلافة الإخوان المسلمون في مصر أيام حسن البنى بلغت اعداد جماعتهم قرابة المليون كما تقول الروايات في بلد تعداد سكانه وقتها حوالي عشرين مليون اما تنظيمهم الخاص العسكري فقد كان يجتمل على جهاز مخابرات أقوى من جهاز مخابرات الحكومة المصرية حتى أنهم رصدوا مجموعات الشباب للأحزاب الأخرى التي كانت تتدرب للقيام باغتيالات للإنجليز وأعوانهم من الحكومة المصرية بينما مخابرات فاروق لم تكن تدري شيئا عن ذلك وليرجع القراء إلى كتاب النقاط فوق الحروف لأحمد عاد الكمال وهو واحد من أبرز أعضاء الجهاز الخاص للإخوان في الأربعينات والخمسينات ويشرح فيه أحمد عاد الكمال بكل صراحة مدى التخبط المنهجي والخلل الذي أضاع منهم الفرصة وقتها وقد بين فيه أن جمال عبد الناصر كان يعتمد على تنظيم أضعف بكثير من تنظيم الإخوان بل كان دعم الإخوان له قبل وبعد الثورة عامل نجدة له في السنوات الأولى للثورة بالطبع الإخوان وقتها أخذوا جانبا غير مكتمل من سنة المدافعة ولكن حرفوا مسارها وأهدافها ثم بعد ذلك تنكروا لها بالكلية ونبذوها وراء ظهورهم مع أن الجزء الذي أخذوه وقتها من هذه السنة كان تقريباً الشيء الوحيد المستقيم في منهجهم لقد كان الشيخ الطنطاوي غفر الله لنا وله يستطيع أن يحرك دمشق كلها بخطبة واحدة من خطبه وكان يستطيع أن يحشد أهل دمشق إلى أي قضية يريد بالرغم أن عدو الله ميشيل عفلق أحد مؤسسي حزب البعث لم يكن يستطيع أن يجمع حوله مئة شخص من أجل تنظيم مظاهرة أو درس بل لم يكن يستطيع البعثيون والشيوعيون أن يكسبوا أصوات الجهلة في قرى سوريا حتى يضعوا أمام أسمائهم لقب شيخ أو حاج المسلم المهتدي معه توفيق الله تعالى وبالتالي هو أقرب إلى تحصيل أهدافه من الكفار ومن أسماء الشرع عندنا الهداية ومعناها البصيرة في إدراك المطلوب فبالتالي ما هو شرعي أقرب إلى غيره في الوصول إلى الهدف فممتاثل الطريقة الشرعية أقرب من العاصي في إدراك المراد لماذا حتى الآن لم يسأل المشايخ أنفسهم لماذا وصل الكافر إلى هدفه وجنى المسلم ضد مراده لماذا بنى البعثيون دولتين وشيوخ الإسلام لم يجدوا مأوى لهم مع أن كل أدوات المعركة كانت بين أيدي المسلمين ومشايخهم كما قدمنا وكان القليل منها بيد أعدائهم خلافاً لواقعنا الآن أليس هذا السؤال يوجب علي وعلى كل عاقل لم يؤجر عقله لغيره أن يعتقد أن ما قاله المشايخ عن الطريقة النبوية في إقامة الدولة الإسلامية هو خطأ على الطريقة النبوية وليس خطأ من الطريقة النبوية إن الطريقة النبوية هي عينها الطريقة الكونية في إقامة الدول إلا أن الخطاب الشرعية لا يثبت إلا بدليل شرعي وبالتالي فإن من الخطأ الشنيع أن يظن أحد أن السيرة النبوية لها نظام خاص وقواعد مستقلة خارج نظام وقواعد وسنن التغيير السنني في البشر جميعا وهذا فيه رد على أولئك الذين يجعلون الطريقة النبوية طريقة خاصة لا يعرفها إلا أهل الإسلام في إقامة الدولة إن الطريقة الكونية التي يسلكها عقلاء البشر في بناء دولتهم هي عينها الطريقة النبوية في إقامة الدولة الإسلامية لأن الدولة شيء وجودي كوني واسمها يطلق على شيء واحد عند البشر جميعا ولكن المضافة الى هذه الدولة هي الأحكام والقيم التي تحكم بها هذه الدولة فهذه دولة اسلامية لأنها تحكم بالإسلام وقيمها مستمدة من الإسلام وهذه دولة شيوعية لأنها تحكم بالقيم الشيوعية وهذه دولة بعثية لأنها تحكم بقيم حزب البعث ولكن اسم الدولة مشترك بينها جميعا وهو يطلق على شيء وجودي واحد والشيء الوجودي السنة القدرية شيء جامع للبشر جميعاً بغض النظر عن دينه وقيمه من الممكن أن أدلل على ما جاء بالمقال بكلام لعلماء السلف كابن القيم وابن تيمية ولكن مفائدة ذلك إذا كان القوم عقولهم لا تدرك ذلك بدون أقوال هؤلاء الأعلام من مجمل ما سبق يتضح للقارئ كيف أني عقبت على كلام المعترض على المقال السابق أن كلامه صحيح بقدر ما ولكني ذكرت أن هناك بعض التحفظات منها أن أهداف الأغيار قد يختلط فيها اهداف مشروعة في ديننا وأهداف غير مشروعة ومن ثم تكون السنن الكونية التي تحقق لهم أهدافهم مختلطة بما هو جائز وما هو غير جائز وذلك لأن كل السنن الشرعية والوسائل المشروعة أو المأمور بها شرعا لتحقيق هدف ما هي أنجع السنن الكونية لتحقيق ذلك الهدف ضرورة لأن الله أكمل لنا الدين وأنزله لنا يهدي للتي هي أقوم بينما القدر الكوني لا يلزم أن يكون شرعيا فإن السرقة تحصل بها على المال إلا أنها غير مشروعة للأغيار أهداف تشابه الأهداف المشروعة للمؤمنين وأهداف مغايرة فمثلا هدفهم إقامة دولة لكن مثلا تجد العز فيها لعنصر طائفي معين أما المؤمنون فالناس عندهم سواسية والدولة عندهم من أهدافها رحمة جميع الخلائق لتؤمن فيها الدعوة لهداية البشرية التي أضلها الشيطان وعدم إهدار أموال وإزهاق أنفس بدون داعي لذلك حتى تتحقق لهم أهدافهم تحتاج لما ينال بها من أسباب كونية فأخذهم بالقتال كسبب كوني يحيطونه بأسباب أخرى كونية وهي شرعية بالطبع تحقق مجموعة اهدافهم فهم يتجنبون تقصد الأطفال والنساء مدام لا توجد مصلحة شرعية أكبر في استهدافهم كردع العدو على القيام بمثل ذلك في مذهب بعض أهل العلم وهم لا يتقصدون العدو لعنصره وجنسيته فمن تاب من العدو وأصلح يأخذ بعمله مكانة في الدنيا والآخرة أكبر من المؤمن السابق مادام عمله أفضل بينما الأغيار قد لا يراعون هذه الضوابط إلا لحاجتهم لأهداف أخرى أو أهداف تشابه أهداف أهل الإيمان كذلك الأغيار لا مانع عندهم من الاتحاد الكامل مع من يخالفهم كليا في اعتقادهم ضد عدو مشترك في حين أن من أهداف أهل الإيمان صفاء المبدأ والعقيدة عن الخلط والفساد فلا يعملون بهذه السنة في هذه الصورة ولهذه النقطة الأخيرة درجات وتفصيل كذلك انتصار المبدأ والأجر الأخروي مقدم على المصالح المادية عند المؤمنين لذلك فقد يستمرون في المعركة على الرغم من تحقق الهزيمة رغبة في نيل الشهادة أو عدم الرضوخ أمام الأعداء بينما الأغيار قد يرضخون أمام الأعداء لتحقيق هدف معين أو لتحصيل بعض المصالح المادية أفضل من لا شيء أهم ما نريد أن نخرج به من هذه التحفظات الأولى أن أخذنا بالأسباب الكونية ينبغي أن يتحدد طبقا للأهداف الشرعية التي نسعى إليها فلا يحدث منا تجاوز فعند استفادة الحركة المجاهدة من كتب الأغيار في فنون الحرب كحرب العصابات وغيرها من كتب فنون وأساليب الحروب والقتال ينبغي الحذر ومراعاة أنهم وضعوا في هذه الكتب أساليب يحققون بها أهدافاً تشابه أهدافنا الشرعية مع أهداف لا تشابه أهدافنا الشرعية الحمد لله انتشر في العقد الأخير في ظل الإنترنت أبحاث كثيرة لأهل التوحيد تم فيها تنقية لكتب فنون الحرب عند الأغيار مما لا يجوز إلا أن الأمر لا يسلم من احتمال الحاجة لاستعمال بعض كتب الأغيار عند تعذر الحصول على الكتب المنقحة لذا لزم التنويه ولقد كانت الساحة في العقود السابقة مشحونة بكتب لبعض الجماعات تضفي بالتدليس والخلط الشرعية على أغلب المنهاج السياسي والعسكري للأغيار، خاصة السياسي، مدعية زورا وبهتاناً أن ذلك من السياسة الشرعية النبوية، بينما الأبحاث المنضبطة وقتها كان من الصعب الحصول عليها، ونحن نحذر هنا أن الكتب السياسية والأمنية والعسكرية التي وضعتها الحركات البداعية، هي أكثر خطورة من كتب الأغيار من حيث كونها تخلط بين سطورها أدلة الكتاب والسنة ووقائع السيرة بعد تحريفها بينما كتب الأغيار الكل يقرؤها وهو يعلم أن واضعها كافر ان اختراق الفكر الإخواني للبنية الفكرية للجماعات الجهادية خطير ومدمر وإذا كانت الجماعة دعوية جهادية كانت تدمير أشد خاصة أن في الكتابات القديمة لبعض رموز الإخوان دعوة للجهاد يظن القارئ لها أن كاتبها متأصل في الفهم في حين أنهم يخلطون في المفاهيم وتقريبا لم ينجو من ضلالاتهم ممن انتسب إليهم إلا الشيخ عبد الله عزام رحمه الله وشرح ذلك يطول القصد يجب أن نعتبر بما حصل في الجهاد الأفغاني الأول من حكم تيار هدان الله وإياه وسياف ورباني ولولا خشية الإطالة لنقلت كيف أن الأصول التي تربى عليها هؤلاء كانت الكتابات الإخوانية المنحرفة مع عدم المقدرة على التمحيص خاصة لكون أصولهم أعجمية لذلك قيل إذا أراد الله بأعجمية خيراً هداه إلى صاحب سنة الرقم الثاني الذي يجب أن نتنبه إليه وهو مرتبط بالأمر الأول كذلك وهو أن السياسة الشرعية عند أخذها بالسنن الكونية التي أخذ بها الأغيار أخذت بها في صورتها المثلى فمثلاً الحركات اليسارية تركز على أهمية المال وتضع له تأثيراً كبيراً في حركتها وحركة أعدائها بل تعتبره أكبر دافع يحرك الصراع والمعارك بين البشر أما السياسة الشرعية عندنا فهي لا تغفل دور المال وتأثيره على البشر لكن لا تجعله المحرك الوحيد او الدافع الرئيسي للصراع خاصة بالنسبة للمؤمنين والشرع يؤكد على أن حاجة نفس المؤمن للعبودية للخالق أكبر دافع ومحرك للصراع وأن ذلك ما تمليه الفطرة السوية على أي إنسان لم تنتكس فطرته كما يؤكد على دور المال في الصراع بما يتفق على حجمه الحقيقي قد يكون عند أغلب قادة الأعداء وكثير من الجند والأتباع محرك أساسي لذلك كان الضغط الاقتصادي على الأعداء من السياسة الشرعية إلا أنه عند صف المؤمنين فالأمر مختلف فالسياسة الشرعية لا تغفل عن كون المال محركاً لبعض المؤلفة قلوبهم ومحركاً ثانوياً وتابعاً لبعض الصف المؤمن إلا أنه غير أساسي لتحريك القاعدة الصلبة من المؤمنين كذلك الشرع يجعله عنصراً أساسياً كوقود للمعركة والصراع عند الطرفين لذلك تجد الآية تشير إلى أن المال عصب المعركة وأن نضوب النفقة على المعارك والنفقات الضرورية العادية يؤدي إلى انفضاض من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه يطنئن المؤمنين أنه إذا انقطعت أسباب المنفقين على تكاليف المعركة والنفقات الضرورية للمؤمنين فإن لله خزائن السماوات والأرض كل ذلك مع حث المؤمنين على النفقة في سبيل الله والتأكيد على أحكام شرعية تجعل موارد للمال كالزكاة والغنيمة ونحو ذلك نأخذ مثالاً آخراً لذلك الأمر ألا وهي السرية؟ فنجد أن الشرع لم يغفل أهمية السرية كسبب كوني في الأمور العسكرية لكن لم ينسى الشرع أننا في الأصل حركة هداية فعندما نغالي في الأخذ بالسرية نخرج من حيز حركات الهداية إلى حيز عصابات المافيا أو طرائق الحركات الباطنية بل إن المبالغة في السرية بهذه الصورة المغرقة قد تعوق تنمية الكم بأن تجعل الحركة يمر عليها السنين الطوال ولم يتحصل لها إلا أعداد هزيلة وتعوق تنمية الكيف وقد بينت ما يتعلق بالكيف في خاتمة الدراسة التفصيلية ولذلك وضع الشرع هذه السنة الكونية السرية بصورة مثلا تناسب طبيعة الحركة والمنهاج الإسلامي ومن الأمثلة أيضا لهذا الأمر ما ذكرناه في خاتمة الدراسة التفصيلية فيما يخص الإنقلاب العسكري وبينا أنه قد ينجح كسبب كوني لقيام دولة الإسلام بصورة جزئية وذلك لأن عناصره ناقصة فينتج عنه نتائج ناقصة لا تلبث أن تنتكس وهو حل يمكن القيام به كجزء مكمل لحركتنا لكن لا تبنى عليه أساس الدولة الإسلامية كما حدث من العبد الصالح أبي فيروز الديلمي رضي الله عنه مع الأسود العنسي نعم هو حل يأخذ بجانب من السنن وقد يقيم دولة للقائمين عليه كأفراد لكن يصعب استمرار هذه الدولة على صورة إسلامية متكاملة إلا إذا كان هذا الحل جزءا من خطط وأعمال الحل السنني المتكامل الذي طرحته الدراسة المفصلة فقد كانت حركة أبي فيروز الديلمي رضي الله عنه جزءا من حركة الجماعة المسلمة ولم تكن عماد التحرك لها مع ملاحظة أنه قد يكون حل سنني متكامل لحركة غير إسلامية هدفها فقط الوصول للحكم أما المنهج الإسلامي فله أهداف متعددة ومن الأمثلة أيضا للنقطة الأولى والثانية معا المؤسسات التي يتكون منها كيان الحركة اولا وكيان الدولة ثانيا من مؤسسات سياسية واقتصادية وعلمية فقهية وعلمية دنيوية يدخل هذا الأمر في الواجبات التي يأمر بها الشرع تحت نصوص عامة وخاصة ولكن محاولة البعض للقفز بإقامة هذه المؤسسات قبل أوانها أو دون الطريقة الشرعية الكونية المثلى ومحاولة تقليد الأغيار كاليهود والشيعة الروافض والأحزاب السياسية الطاغوتية يؤدي حتما إلى الوقوع في المخالفات فاليهود يتقربون لأصحاب القوة والسلطان حتى لو كانوا يعتقدون بكفرهم فهم يعتقدون بكفر النصارى ولكن بنوا مؤسساتهم قبل دولتهم بالتقرب لكل كافر يملك القوة والسلطان لذلك أحيانا نقرأ لبعض الاتجاهات الإسلامية كلاما يبين أهمية السنن الكونية ولكن عندما ننظر إلى التطبيق نجد الخلل واضحا فقد كتب حاكم المطيري أمين عام الحركة السلفية بالكويت مقالا بموقع الإسلام اليوم ذكر فيه كيف أن تجاهل الجماعات الإسلامية للأخذ بسنة القوة والسعي الجدي للتمكين والحصول على السلطان أولا يجعلها تدور في حلقة مفرغة حتى أنه قال صراحة لقد ظل أكثر علمائهم ودعاة الإصلاح فيهم عن هذه السنن الإلهية وقال إن هذه الحركات استحالت أن تحصل على الكثرة ولو مر عليها آلاف السنين بدون سلطان ولكن عند التطبيق نجد أن حركته تسعى للقوة عن طريق التقرب للطوغيط أهل القوة في بلده بل للتقرب للأمريكان حيث صرح هو وقادة حركته أخيرا عندما اجتمعوا هذا العام بالسفير الأمريكي ووفد أمريكي مرافق أن مشاريع الأمريكان في المنطقة فيها الخير الكثير فماذا اختلف هؤلاء عن طريقة اليهود؟ أليس فقط الاختلاف الوحيد بينهم وبين اليهود؟ هو دياثة اليهود باستخدامهم النساء للتقرب من أهل السلطان والقوة القصد الإسلام يجعل بناء المؤسسات المشروعة بالقوة المشروعة التي تأتي عن طريق مشروع مع ملاحظة أن أي عمل بنائي لمؤسسات أو غيرها يمكن تحصيله في مرحلة البدايات بدون قوة وسلطان لا يمنع الشرع من تحصيله ما دام مشروعا وموضوعا في توقيته السنني الصحيح في النهاية نؤكد على أن الدنيا دار سنن لا يجوز تركها أو معارضتها فهي تطحن من وقف أمامها أو تلعب بها أو تغاضى عنها بحجة انشغاله بصلاح قلبه أو بأوراد ذكره وعبادته فالسنن الإلهية لا تحاب أحدا ولا تتخلف لأمنية رجل كائنا من كان وهذا من تمام رحمة الله بعباده والصحابة رضي الله عنهم خير من جمع الإتقان السننية للكونيات والفهم السننية للشرعيات فاستحقوا الولاية الدينية والولاية الكونية نسأل الله أن يجعلنا على هديهم ويلحقنا بهم إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين المقالة الخامسة منهاجنا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهدى خاتم الأنبياء والمرسلين الذي بعث بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده وجعل الذل والصغار على من خالف أمره وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فالمتأمل في هذا الدين الخاتم يجد أثر الرحمة في كل ما شرعه الله لعباده العبادات حتى التي فيها مشقة وتحتاج إلى صبر لا يتذوقها عابد إلا وعلم مقدار ما فيها من رحمة تتدفق على جوانب مختلفة من حياة الفرد والمجتمع أما المعاملات فقد شرع الله للبشرية منهاجا للمعاملات والآداب بين البشر في المجتمع الواحد حتى أصغر وحدة فيه الأسرة وبين المجتمعات المتجاورة ما يشهد بربانية هذا الدين وكونه منزلا من لدن رب عليم رحيم بعباده وقد يتعجب البعض عندما نقول ان عبادة الجهاد على الرغم مما يحف طريقها من الدماء والأشلاء والجماجم وما تشمله شعائرها من قتل وقتال هي من أكثر الشرائع رحمة بالعباد إن لم تكن أكثرها بالفعل خاصة أن كثيرا من تفاصيل شعائرها في شرعنا قد اختص به نبينا عليه الصلاة والسلام وأتباعه مما يجعلها من أكثر ما يدخل في مفهوم الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أسئلة كثيرة نحتاج للتأمل في إجاباتها لماذا جعل الشرع أهمية كبيرة لهذه العبادة حتى إنه جعلها ذروة سنام الإسلام لماذا جعل تاركها حال الوجوب موسوما بالنفاق بل من لم يحدث نفسه بها في الجملة على شعبة من النفاق لماذا رغب الشارع فيها بجعل الرزق الذي يأتي عن طريقها أشرف الأرزاق حتى لا ينشغل عنها منشغل بتحصيل الضروري من الرزق لماذا هي رحمة للعالمين؟ طرحنا هذه الأسئلة ليتأملها ويعقلها المؤمنون وفي هذا المقال سنناقش السؤال الاخير أقول وبالله التوفيق المعادون لهذه العبادة بتفاصيلها التي شرعها رب السماوات يتفاوتون ما بين غلات وخبثاء وجهال وإن كان الجهل يجمع بينهم جميعا أما الغلات فهم المتشددون والحمقة من الكفار الأصليين من يهود ونصارى وغيرهما الذين يتهمون الإسلام بكل شرائعه بالقسوة وعدم الرحمة وهؤلاء من حماقتهم يشتكي بن قومهم أما الخبثاء فهم من نفس الفئة السابقة والذين يقولون الإسلام دين الرحمة والسلام والجهاد تطرف وغلو وهو ليس من الإسلام في شيء أما من يجمع بين الغلو والخبث والجهل والبلاهة أو يحمل بعض ذلك فهم بني جلدتنا ممن اتبع سنن من كانوا قبلنا ودخلوا معهم حتى جحر الضب فمنهم من ارتد بالكلية كالأحزاب القومية والديمقراطية والبعثية ومنهم غرق في الضلال من بعض الحركات الإسلامية السلمية والمفارقة هنا أن الأحزاب المرتدة وإن أنكرت أن الجهاد الهجومي من شرعة الإسلام إلا أنها تقر وتدعو لجهاد الدفع على تفاوت بينها بينما الحركات الإسلامية السلمية مع اقرارها النظري بالجهاد الهجومي والدفاعي فإنها تضع لهما من الشروط ما لم يتحقق منذ نزول الوحي وغير ذلك عندهم مناف للرحمة يعين على الفساد ما سنركز عليه هنا هو تبيين أن كل هذه الأصناف من كفار ومرتدين وضلال قد اتخذوا من المناهج ما جلب الشقاء على البشرية وأبعدها كل يوم عن الرحمة المهدات من رب العالمين وأن المنهج الذي يصوره الشيطان في عقول البشرية أنه مليء بالقتل والدماء هو أكثر المناهج رحمة بالخلق وأكثرها حقنا للدماء بداية علينا أن نعلم أن خالق هذا الكون الهائل البديع لا يمكن إلا أن يكون له صفات الكمال وله الكمال في الصفات فهو الخالق البارئ المصور وهو الرحمن الرحيم وهو المنتقم الجبار المتكبر وأن جميع أقدار الله الشرعية والكونية هي مقتضيات أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ومن تمام رحمته بعباده أن يعلم عباده فوائد ما فرض عليهم من شرائع على لسان نبيهم من خلال تجربة من سبقه من أنبياء لتظهر لهم حكمة الله في التشريع ليشعر النبي وأتباعه أن هذا الفارق له ما يبرره من حكمة الله تعالى فسبحانه في علاه يدعوهم إلى الحق بكل الصور التي تدفعهم للقبول والرضا إذ لا يشرع سبحانه لعباده من أمر إلا ويقطع لهم من الحقائق الكونية التي تثبت لنفوس البشر التواقة للمعرفة أن ما قاله وشرعه موافق لما خلقه وأبدعه قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق لقد خلق الله الإنسان ومن عليه بالسمع والبصر وغير ذلك وسخر له ما في الأرض ورزقه من الطيبات ثم بعد ذلك يكفر ويشرك به ويسفك الدماء ويهلك الحرث والنسل وينتهك حرمات الله ويفسد في الأرض ولأن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه فقد أرسل الرسل تنبه البشرية إلى ما فيه هدايتها وتحذرها من عاقبة الكفر والشرك بالله ومخالفة أمره وما فيها من فساد يعم الأرض ويضر بالبشر وكل ذلك يؤدي إلى غضب الرب ونزول عقابه في الدنيا والآخرة لأنه رب حكيم منزه عن العبث فهو لم يخلق هذه الدنيا عبثا ولأنه رب حكم عدل منزه عن الظلم لن يترك الظالم يظلم ويفسد دون عقاب يرده عن فعله وعلى الرغم من رحمة الله بإرسال الأنبياء إلا أن أكثر الناس اتبعوا الشيطان وعاندوا الأنبياء وقبل أن ينزل الله شرعة الجهاد أراد أن يري البشر المصير دون جهاد حتى يروا تمام حكمة الشارع سبحانه وتعالى فالمصير كان رهيبا معاندة غبية من أغلب البشر واتباع للشيطان حتى يضيق الأمر بالأنبياء عندما يرون أن الأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم وأن الكافر والمعاند لا يلد إلا ذرية يقوم بتربيتها على الكفر والمعاندة فيلحق الجيل الجيل الذي بعده وهكذا الأجيال تفسد في الأرض وتنشر الكفر والفساد بين البشر بل ويعمل هؤلاء على فتنة القلة المؤمنة سواء بضغط مباشر أو بفتنة علو الكفر وأهله في أعين القلة المستضعفة من المؤمنين ويكون مصير الجميع أهل الكفر ومن فتن وانقلب من القلة المؤمنة الجحيم المؤبد في الآخرة وهذا الضيق من الأنبياء ليس عندهم في شرعهم ما يدفعه سوى أن يدعو الله أن ينزل عذابه على الكافرين ولو كانوا بالملايين فينزل الله عذابا هائلا يليق بجبروته وغضبه لانتهاك حرماته ومحاربة أوليائه عذاب يحقق العدل الغائب عن الأرض ولعذاب الآخرة أشد قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وكل هذا أيضا من تمام الرحمة بالبشرية في الدنيا وآخرة أولا حتى لا يتسبب ترك الحبل لهؤلاء في إفساد الأرض وتدميرها بعد أن يعم الكفر والشرك والظلم البشرية وثانياً إنقاذاً من النار لأجيال قادمة ستأتي متأثرة بهذه الآية الربانية إلى أمد حتى يصيبها النسيان وينجح عدو الله وعدو بني آدم في إضلالهم مرة أخرى مع ملاحظة هامة أرجو التنبه لها أن عذاب الله الدنيوي كان يعم أهل الشرك والكفر والظلم ومن لم ينههم من أهل الإيمان أما في هذه الرسالة الخاتمة فرسولنا عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين والشرائع التي نزلت عليه كلها أرحم بالبشر ومنها الجهاد في سبيل الله فهو أرحم بالبشرية من أن ينزل عليها عذاب الله الهائل مباشرة فشرع الله لهذه الأمة القيام بعذاب من يستحق العذاب بأيدي المؤمنين مع نزول عذاب الله أحياناً لو تأخر أهل الإيمان أو تقاعس عن النهي والجهاد أو ينزل عذاب الله بصورة جزئية إعانة للمجاهدين خاصة في ظل ضعفهم كسنة من سنن الدعوات قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم وقال سبحانه قل هل تربصون بنا إلا لإحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون فجعل الله في السيف وقفا للكافرين عند حدهم ومنعا لتماديهم وهداية لبعضهم بينما عذاب الله الذي كان ينزل في السابق كان لا يبقي إلا المؤمنين من أسياف المسلمين التي نزلت على من يستحقها رحمة بالبشرية سيف على المشركين من العرب حتى يسلموا قال تعالى فإذا إن سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وسيفوا على اليهود والنصارى والمشركين من غير العرب حتى يسلموا أو يسترقوا أو يقادوا بهم وهم من سبوا ربهم بنسبة الولد له أو أشركوا به قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون فرحمة بمن خلفهم نزل السيف عليهم وحتى يعود منهم من قدر الله له الهداية وسيف نزل على الممتنعين ممن ينتسب للقبلة وهؤلاء إذا عمت فتنتهم الحقوا بالبشرية العذاب فلنأخذ الربا كمثال وهو كما يقول شيخ الإسلام آخر المحرمات ومعصية ترتكب برضى الطرفين فما بالنا بالامتناع عن شرائع قد يرضاها طرف دون طرف في هذا المثال عذاب شديد حتى قال أهل التفسير إن أخوف آية نزلت في القرآن نزلت فيه لأنها تهدد المؤمنين بالعذاب الذي أعد للكافرين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفتا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين لذلك نزل السيف على أهل البلد من المسلمين رحمة بهم إذا فعلوا هذه الكبيرة وقد اتفق علماء الأمة على ذلك السيف قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قال أهل العلم تعليقا على هذه الآية أن ذلك ليس فقط في من يستحل الربا بل وفي من فعله فقد اتفقت الأمة أن من يفعل المعصية يحارب كما لو اتفق أهل بلد على التعامل بالربا ومن الأسياف أيضا التي تلحق بالسيف السابق السيف على كل مرتد حاكم أو محكوم علم هذا الدين ثم خرج منه يفتن المؤمنين وينشر الفساد والظلم في الأرض ومما يجلي أكثر المفاهيم والمعاني التي نريد أن نخرج بها من هذا المقال أن جميع أصناف المنكرين على أهل الإيمان العمل بالجهاد قد جروا على البشرية من القتل والدمار والفساد أكثر مما ينسبونه زورا إلى أهل الجهاد أنه من نتائج الجهاد في حين أن حقيقته أنه من نتائج فسادهم وإفسادهم تعالى شرع الله على أن يكون فيه شيء من الفساد أقصد بأصناف المنكرين جميعهم من يهود ونصارى ومرتدين، القوميين والبعثيين والديمقراطيين، وكذلك من ضلال الحركات الإسلامية السلمية، وبيان ذلك كالتالي، أما اليهود والنصارى فقد ارتكبوا في القرن العشرين وحدة من المذابح فيما بينهم، وعلى رقاب المسلمين ما لم يتم ارتكابه في تأريخ البشرية كلها، حتى أن أقصى الناس سيرة كالتتار لم يسفكوا من الدماء مثلهم، وقد أهدروا من أموال المسلمين وأموالهم التي هي مال الله في الحقيقة على ترويج الكفر والفسق والفجور بينما ملايين البشر تموت جوعا ما لو تمت اعداده في كتاب لما صدقته بعض العقول أما القوميون والبعثيون والديمقراطيون فقد جروا على الأمة من إفساد الدين وهلاك النفوس ما تقشعر له الأبدان فما قام به صدام والأسد ومبارك وفهد والحزب الاشتراكي باليمن وغيرهم في جانب هلاك النفوس فقط يفوق من قتل في جميع حروب المجاهدين في هذا القرن مع الفارق أنهم أهلكوا الناس في سبيل الشيطان وما دفعوا عذاب الله عن الأمة سواء بتسليطنا بعضنا على بعض أو بغير ذلك بينما المجاهدون قاموا بذلك في سبيل الحق والعدل ونصرة دين الله ودفعاً لعذاب الله أن ينزل على الأمة فيجب أن نتنبه لذلك أنه لو لم يقم الجهاد في بلد لأنزل الله من العذاب عليه أو من تمكن الكفر ما يتضاءل بجواره أي مفاسد متوهمة من الجهاد والتي هي في حقيقتها من أفعال المجرمين ولا تلام عليها فريضة الجهاد بحال أما الحركات السلمية فإن تركهم للجهاد وحثهم للأمة على ترك الجهاد أهم أسباب نزول عذاب الله على الأمة سواء بتسليط بعضنا على بعض في غير نصرة الدين أو بتسليط أعداء الله وتجرؤهم علينا أو بغير ذلك من الكوارث التي ينزلها الله كالزلازل ونحو ذلك والغريب أن هذه الحركات الإسلامية السلمية تأنف أن تضع أيديها في أيدي أهل التوحيد الجهاد بل وتسوغ حربهم واستئصالهم بحجة أنهم يسببون القتل للأمة زعموا في حين أنه لا مانع لديهم من وضع أيديهم في أيدي طوائف وفرق وأحزاب سياسية ونصارى ممن ارتكبوا أكثر المذابح فضاعة ودناء وهم يعلمون أن هؤلاء يعدون مرتكبي المذابح أبطال قوميين في تاريخهم المجيد سواء كانوا حزبا أو دولة وتجد هذه الحركات الإسلامية لا مانع عندها من الاتحاد أو التعايش أو المحاورة واللقاءات والابتسامات مع كل سفاح سفك دماء المسلمين في حين يفعلون نقيض كل ذلك مع المجاهدين وسبحان من هدى قوماً وأضل آخرين البشرية تنتقل من كفر إلى كفر أشد ومن يتابع أحوال الغرب في العقود الأخيرة يرى بوضوح دركات الكفر والفسق التي تنزل فيها جيلا بعد جيل بل وتظن أنها تزداد رقياً فكفرها يتجذر يوماً بعد يوم أما أمتنا فهي تنتقل من ضلال إلى الأكثر ضلالا ما بين كفر وفسق فالناس تموت على التعامل بالربى والخنى وعلى التحاكم للقوانين وكل ذلك عاقبته العذاب في الدنيا والآخرة ومن عذاب الدنيا تسلط من يكلف البشرية أضعاف أضعاف القتلى في الجهاد وفي سبيل رفعة دين الله وكل ذلك من السنة القدرية التي قدرها الله على العباد ولهذا شرع القتال لهذه الأمة ليكف به بأس الكافرين ويعذب من يشاء ويتوب على من يشاء برحمته ممن يعرف بعلمه أنه يستحق الهداية لذلك فالحل وعلاج ذلك كله بأن يقاتل الدعاة بكل ما تعنيه كلمة قتال من معنى وفي ذلك كما قلنا تمام رحمة بالعباد حتى أنه يأتي أناس يوم القيامة يجرون إلى الجنة بالسلاسل كما في الحديث فإن كان هناك عجز شرعي حقيقي وجب رفع العجز قد يقول قائل أين الدعوة وأين الأمر بالمعروف ودرجاته أقول الدعوة لها دور لم يفقهه القاعدون حتى الآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له دور لم يفقه ولم يقم به القاعدون حتى الآن وقد تناولنا ذلك فيما مضى من مقالات وفي الدراسة التفصيلية أسأل الله أن يبصرنا بديننا وعظمة شرائعه وتوافقها مع سنن الكون والحمد لله رب العالمين حواشي سفلية الحاشية الأولى الذين تنسب لهم الصحف والبرامج التلفزيونية البطولة والحكمة وتتصدر تصريحاتهم النشرات والبرامج التلفزيونية مارس الإرهاب والاغتيال الذي يمارسه الجميع إما بحق وإما بباطل وأسأل الله أن يوسر نشر موضوع مستقل فيه تاريخ لحكام وقادة أحزاب في ديار المسلمين وقاموا بمجازر واغتيالات بأنفسهم وقتما كانوا شبابا في حين أنهم الآن أكثر الناس استنكارا للإرهاب والادعاء أن العودة للدين تجر على الأمة القتل والفرقة في حين أننا لو نظرنا بدون تعمية لتأريخ أحزابهم ومعظميهم من قادتهم وأيدولوجياتهم لوجدناها وراء أغلب البلاء والدماء التي أريقت في الأمة انتهت الحاشية الثانية عندما اشتعل الجهاد في مصر في بداية التسعينات من القرن الماضي اجتمع الإخوان مع شنودة زعيم طائفة الأرثوذوكس أكبر طوائف النصارى بمصر والذي سجل قبلها شرائط توزع بين النصارى يسب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا وثبت عليه في السبعينات أنه كان يجمع السلاح ويدير المؤامرات مثل ما حدث في الزاوية الحمراء وما بعدها وكذلك قبل اللقاء مع الإخوان مباشرة صرح للصحف طاعناً في ديننا بما فيه سخرية من بعض احكام الشرع التي تجعل عدم الولاية للكافر قائلاً كذلك باستحالة ان تطبق الشريعة في مصر لرفضه ذلك حتى لا يصبح النصارى مواطنين من الدرجة الثانية أقول اجتمع الإخوان مع هذا المجرم ليدين الإرهاب وعندما دخلوا عليه بادرهم بقوله هل من يفعل ذلك شرب من نيل مصر وتربى على ترابها فقالوا لا إنه ليس ابناً لهذا الوطن ونحو ذلك نشر نص اللقاء حسن دوح أحد أعضاء الأخوان القدامى في مقال له متفاخراً بذلك ونسى الإخوان أن الله هو خالق هذا النيل وكل هذه النعم التي نسبوها للأرض والوطن فذلك مبلغهم من التوحيد فضلا عن كفر النصارى بالله وعبادة غيره أسأل الله أن ينزل عليهم من العذاب ما يستحقون انتهت الحواش السفلية المقالة السادسة فتنة المصطلحات المصلحة والمفسدة نموذجاً ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد لا نبالغ إذا قلنا أن فتنة الشعارات والمصطلحات في هذا العصر هي أعظم الفتن التي عصفت بالناس بصفة عامة والشباب المسلم بصفة خاصة بل حتى في العصور والأمم السابقة من حرف الناس عن طريق الهدى إلا خلف الشعارات البراقة التي تؤمن لهم شهواتهم وترسخ من الشبهات والوساوس التي تملأ عقولهم أما في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فكلما ابتعدنا عن القرن الأول، كان وقع هذه الفتنة أشد، فإذا أراد الله بعبده خيراً، عصمه منها، ووفقه لصحبة آئمة الهدى، الذين هم قائمون إلى قيام الساعة، يذبون عن الملة تأويل المبطلين وتحريف الغالين، ثابتون تحت راية الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام، ومن تبعهم بإحسان، الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة تتعلق بها أحكام شرعية وقدرية فإذا قام أحدهم بإفساد هذه الألفاظ العظيمة وقعت الأحكام الشرعية بالتالي على غير وجهها ومن هنا تحدث الفتنة التي خافها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة أكثر من فتنة الدجال سأتكلم في هذا المقال عن ضربين من أهم الضروب التي تقع عليها هذه الفتنة وقد أشار إليهما الشيخ عمر محمود أبو عمر فك الله أسره في دروسه المنشورة على الشبكة ثم سأتوسع بذكر مثال هام على الضرب الثاني من هذين الضربين الضرب الأول رفض بعض المتصدرين للشباب التعامل مع الواقع بالحكم الشرعي والألفاظ الشرعية المحددة واللجوء إلى إطلاق العبارات والألفاظ الفطفاضة وتوسيعها كالعباءة التي إذا لبسها السمين أو النحيف كانت جيدة لأي منهما فعندما تحدث مشكلة أو مصيبة أو وضع يتطلب جهادا أو حركة يأتي البعض إلى أحد هؤلاء المشايخ فيبادر بإطلاق هذه العبارات المطاطة لستر جهله أو جبنه أو من أجل أن لا يحاسب أو يراجع لو ظهر الأمر بخلاف ما ذهب إليه من أجل أن يبقى هو الرجل الذي لا يخطئ صاحب الفكر والتنظير وأحقية الرجوع إليه بالفتوى والاستشارة فيهرب من الألفاظ الشرعية المحددة التي تنشئ موقفاً وحركة وإرادة والتي تلزمه وتلزم السائل بالفروض الشرعية ويترقب من بعيد إلى أين تسير الأمور أهو الجهاد قد آت أكله؟ فحينئذ هو مسعر حربه وصاحب الرأي الذي أفرزه وإذا حدثت هزيمة قدرها الله لأي سبب أخرج عصاه من تحت عباءته يمارس الجلد على المسلمين فهم في هذه الحالة السبب في كل المصائب بينما هو عاصم الأمة من الضلال مع أنه لا يشك متأمل أن أحد أهم أسباب الهزيمة وقتها بل لعله يكون أهمها كان تلاعب هؤلاء بالأمة والشباب وتركهم في حيرة مع تمييع الأحكام الشرعية الخاصة بالحالة الجهادية التي تمر بهم خاصة عندما وثق فيهم من الشباب والحال في كل مرة يغني عن السؤال فلا الشباب يعرف هل الجهاد فرض من الفروض أو هو وسيلة من الوسائل يمكن الاختيار بينها وبين غيرها ولا الشباب يعرف الأحكام التفصيلية لقتال طوائف الأعداء فتجد أحدهم عندما يسأل عنهم يجيب أنهم مجرمون فإن له نريد حكما محددا مفصلا تبنى عليه حركة وإرادة وأحكام شرعية محددة يهرب ويصر على أن يزيد عن قوله إنهم مجرمون ليتنبه القارئ أن المقال لا يتحدث عن علماء السلاطين القصد الهروب إلى العمومات هو فن المشايخ الذي يتقنونه بعد إتقانهم فن الشعارات وإلا فأين هي أبحاث المشايخ التي تبين حكم الله في الأمم المتحدة وميثاقها والشرعية الدولية وحكم الله في نظام الجنسية وترسيم الحدود والوطنية ما حكم الله المفصل في كل هذه الأمور وغيرها مما تهرب من الحديث عنها المشايخ وكذلك ماذا قال الله في علاج ما ينتج عن هذه الأمور من أحكام الضرب الثاني من الضروب التي تقع عليها فتنة المصطلحات كذلك هو تحديد المصطلحات تحديدا خاطئا منحرفا فيتخرج عن ذلك تحريف المعاني والأحكام التي تتخرج على هذه الألفاظ والمصطلحات ومن هنا تنشأ فتن وفساد عريض بين الناس وتدور الأمة في قضايا زائفة مفتعلة لا تخدم دين الله حيث يتم إفساد معاني الألفاظ العظيمة التي تكلم بها الله سبحانه وتعالى وتكلم بها رسوله صلى الله عليه وسلم وبالتالي تعليق الأحكام الشرعية على غير وجهها فإذا نظرنا مثلا إلى مصطلح الإيمان تسبب الخطأ والخلط في تحديده إلى فساد الفهم والعمل في أحكام شرعية كثيرة تتعلق به كذلك أحكام قدرية لا تقع ولا تتحقق إلا بتحققه كذلك ليتأمل القارئ لفظ الكفر أليس عاراً أن تقود جماعة الشباب سنين طويلة فإذا وقعت فتنة فإذا هم لا يعرفون مدلول كلمة الكفر؟ مصطلح الجهاد كيف تقاتل الأمة بعضها بعضا في سبيل الطاغوت ويسمون ذلك جهاداً؟ والناس يسيرون خلف هذه الكلمة العظيمة الشريفة ولكنهم يموتون في غير سبيل الله وللأسف مصطلحات كثيرة في واقعنا المعاصر كان الخطأ عن قصد او عدم قصد في تحريرها وتحديد المعاني التي يتنزل عليها لفظها السبب في فساد عظيم وفتن لا تنقطع سواء في جانب الإفراط أو التفريط وعلى سبيل المثال للحصر، الحربي، المدني، الجاهلية، الطاغوت، المرحلية، المصلحة والمفسدة بل إن مصطلح فتنة نفسه تسبب عدم تحريره في الوقوع في الفتنة فما هي الفتنة التي يجب على المرء أن يعتزلها؟ وما هي الفتنة التي يجب على المرء أن يكون وسطها وفي معمعتها فإذا مات مات شهيدا والتي تكون فيها الفتنة هي اعتزال الفتنة ولنتوقف هنا قليلا عند مصطلح يتداخل مع كل حركة من تحركاتنا في مسيرة تغيير واقع الأمة والخروج بها من النفق المظلم التي دخلت فيه ألا وهو مصطلح المصلحة والمفسدة وسنختار لبيان التحريف الذي حدث في تنزيل ذلك المصطلح على الواقع قضية واحدة وهي قضية المصلحة والمفسدة في الخروج على الحاكم المرتد وهي مثال عملي جيد لقضايا الجهاد المماثلة في قتال الكفار الأصليين الذين يصولون على ديارنا في القرنين الأخيرين والتي حدث الانحراف في التعامل معها بسبب عدم فهم مصطلح المصلحة والمفسدة وتحريره تحريرا صحيحا يبدأ أهل التحريف بمقدمة صحيحة أن أوامر الشرع جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ويدخل في ذلك الأمر بالخروج على الحاكم المرتد والأمر حتى هنا صحيح لكن ذهبوا بعد ذلك إلى قياس جهاد الحاكم إذا ارتد على أحكام دفع ظلم الحاكم المسلم الظالم فجاءوا بأقوال ننتظر منهم إلى يوم القيامة أن يأتوا لنا بسلف لهم فيها وهيهات ونتج عن ذلك الخطأ خلافات في الساحة الإسلامية كنا في غنا عنها لو كان موقفهم من هذه القضية سلفيا وتم رفع شعار المصلحة والمفسدة بالباطل في وجه أهل التوحيد والجهاد ليصرفوا الناس عن الجهاد وبيان خطائهم باختصار كالتالي إن الخروج على الحاكم المرتدي جهاد دفع مأمور به وهو فرض عين على الأمة ما لم تتحقق الكفاية وقد نقل ابن حجر الإجماع على ذلك بقوله ينعزل الإمام بالكفر إجماعاً فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن استطاع فله الثواب ومن عجز فعليه الهجرة ومن داهن فعليه الإثم بل الأمر بجهاد الحاكم المرتدي يدخل تحت كل الآيات والأحاديث الآمرة بجهاد الكفار والمرتدين بينما الخروج على الحاكم الظالم غير مأمور به أصلاً وإنما دفع ظلمه يدخل تحت بعض النصوص العامة بل إن الأصل هو الأمر بالصبر وعدم دفع ظلم الحاكم المسلم إذا كان دفعه سيؤدي لظلم أكبر بل إن دفع الظلم بصفة عامة لا يستلزم نزع اليد من الطاعة فبأي أصل يمكن قياس الضوابط التي وضعها العلماء حول دفع ظلم الحاكم المسلم الظالم على جهاد الحاكم الكافر أو المرتد فإذا علمنا أن أصغر طالب علم مبتدئ يعلم أن قتل النفوس في الجهاد واحتمال وقوع هزيمة لم يكن أبدا مفسدة معتبرة لتعطيل الجهاد علمنا مقدار الدجلي الذي مارسه القوم لإدخال مفاسد لم يعتبرها الشارع في هذه القضية قياسا على قضية أخرى يعتبر فيها الشارع هذه المفاسد فيجب أن نعلم أن المفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها بالدليل الشرعي تكون مفسدة غير معتبرة يدندن القوم حول الأمن والأمان والطمأنينة ورغد العيش في ظل حكم القوانين الوضعية للمجتمعات الإسلامية التي يحكمها المرتدون وهؤلاء تناسوا أننا في هذه الأوضاع على الحقيقة إذا تم توصيف الواقع بطريقة سلفية منضبطة أقول إن الواجب علينا في أوضاع الأمن أشد من الوضع الذي يفرض علينا جهاد دفع العدو الصائل أثناء صياله بكل ما يعنيه ذلك الوضع من عدم الرضوخ بحال ومقاومة ذلك العدو حتى نهلك دون ذلك وبيان ذلك كالتالي يتصور البعض بعقليتهم الفذة أن جهاد العدو الصائل فقط عند بداية قدوم هذا العدو بقواته بينما إذا استقر هذا العدو وتحقق له غرضه فإن من المفاسد إفساد ذلك الاستقرار والأمن الذي يعيش فيه الناس بينما في الحقيقة أن المصلحة كل المصلحة في إفساد ذلك الاستقرار لأن الكافر أو المرتدة إذا استقر واستتب له حكم بلد ما سيبدأ في العمل على إخراج الناس من دينها ولينظر القارئ إلى الشيشان الآن والشيشان قبل ربع قرن عندما كان هناك شعب يعيش في أمان وقد سلخه الحاكم الكافر عن دينه بينما من أراد أن يقرأ في المصحف فعليه أن يذهب إلى غرفة خفية أسفل المنزل يقرأ فيها كتاب الله ويخشى أن يعلم بذلك أحد وليتأمل القارئ جهاد المجاهدين في الجزائر على مدار نصف قرن بدون انقطاع تقريبا وليغمض عينيه وليتخيل الجزائر بدون جهاد ولينظر لمثال تونس بجوارها فإن فيه الكثير من العبر لمن يفهم عن الله ورسوله ويعلم طبيعة الكفر واهله إنما يبين خذلان الله للقوم وعقابه لهم بعدم الفهم جراء قعودهم أنهم يجعلون المفاسد التي تقع على المخلفين تمنع من القيام بالجهاد ولسان حالهم يقول إذا قعد قاعد عن الجهاد وتسبب قعوده في تأخير النصر وطول المعركة ووقوع المفسدة عليه وعلى القاعدين أن يتوقف المجاهدون عن الجهاد ويجلس بجوار المخلفين الذين هم السبب في ذلك فإن هؤلاء المخلفين واجب عليهم قتال المرتد كما نص حجر ونقل الإجماع على ذلك وبهم وهم بالملايين يغلب الظن بالظفر وذلك حري أن لا يسقط الوجوب إلى الاستحباب بحال فهل يقول عاقل أن بقعودهم وبما يتسبب عنه يلزمون المجاهدين بترك الجهاد؟ هؤلاء في أحسن أحوالهم أن يكونوا مستضعفين مع كون ذلك لا يثبت في حقهم بالمقياس الشرعي فإذا كانوا من المستضعفين ففي التقية والهجرة مندوحة لهم في تجنب أضرار الجهاد التي لا ينفك عنها جهاد فإذا عجزوا عن الهجرة ولم تنقذهم التقية من تلك الأضرار فهم شهداء إذا قتلوا ومأجورون إذا وقع عليهم أي إيذاء ولا يتحمل وزر هذا الإيذاء الجهاد والمجاهدون بحال وإنما يتحمل وزره الكافرون المرتدون الظالمون أولا وثانيا يشارك في الوزر من وقع عليه الإيذاء ممن يأثم بقعوده لقدرته على اللحاق بالمجاهدين حتى إن شيخ الإسلام أشار أن القتل والإيذاء يكثر في الفرين من القتال أكثر مما يلحق بالمجاهدين ونريد أن نؤكد كذلك على أن من طبيعة الجهاد منذ البعثة النبوية أن يخرج من بين الصفوف غلات يسفكون الدماء المعصومة ويسببون من الفتن ما الله به عليم ولا تكون هذه مفسدة ينبغي وقف الجهاد من أجلها ومن طبيعته كذلك خروج من ينقلب على عقبيه من بين الصفوف ولا تعتبر تلك مفسدة نوقف الجهاد من أجلها وهذا الصديق رضي الله عنه يأتيه الفجاءة فيطلب منه مالا ورجالا لقتال المرتدين فيعطيه المال ويؤمره على مجموعة من الرجال فيصبح بهم قاطع طريق يقتل المسلمين والمرتدين ويأخذ مالهم حتى أنه قتل أناسا جاءوا يبايعون أبا بكر وقد حرقه الصديق رضي الله عنه بعد ذلك وما دعا ذلك الصديق رضي الله عنه ليوقف الجهاد بل إذا قلب البعض تحججاً بمثل ذلك يجب قتالهم أيضاً فقد ارتد بعض النصارى على عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قائلين إن دينهم الذي كانوا عليه أفضل من هذا الدين الذي لا يمنع أصحابه من سفك الدماء وإخافة السبيل وقاتلهم علي بن أبي طالب على الردة وما زال الله يزيغ قلوب أقوام ليرزق منهم المؤمنين إلى قيام الساعة وهذه هي طبيعة الحياة لو نفقه هذا الدين ويجب أن نعلم أنه لو توقف الجهاد والدفع لفسدت الأرض هكذا نص كتاب الله وهكذا فهم الصحابة السنن والدنيا من حولهم فهم يعلمون أنهم لو تركوا الكافر ليستقر فسيحدث من الفساد الكبير الذي تتضاءل بجواره أي مفاسد أخرى وسيحق من عذاب الله في الدنيا والآخرة ما يتمنى الناس إذا عرفوه أن ترفع راية الجهاد مهما جاء من وراء رفعها أسأل الله أن يمكن لأهل التوحيد الجهاد ويقمع أهل الشرك والإفساد، والحمد لله رب العالمين المقالة السابعة، الاستقطاب والمال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد، كف بأس الذين كفروا، وكف شرورهم عن المسلمين مقصد شرعي وهدف هام ينبغي أن تسعى إليه الحركة المجاهدة بكل الوسائل المشروعة التي تبلغنا هذا الهدف فإذا عملنا ليس فقط على كف بأس الناس عنا بل تحويل بأسهم وقوتهم لصالح المسلمين لتحققت من مقاصد الشرع ونلنا من الخير لأهل الإيمان أكثر من كف بأسهم فقط إذا سألنا أنفسنا لماذا يعمل القادة العسكريون في جيوش الكفر الأصلي أو جيوش الردة مع أعداء الله ولماذا يعطي المطاعون في الناس وهم لهم قوة وسلطان بحكم أن لهم أتباع الولاء لأنظمة الكفر والردة سنجد أن الإجابة باختصار أنه يوجد جانب عقدي عند بعضهم لكن هناك جوانب أخرى تزيد من دافعهم لإعطاء الولاء للأنظمة الكفرية فأنظمة الكفر بما تملك من امكانيات توفر لهم الراحة والأموال والرفاهية وكل مغريات الحياة فعلى الرغم من ضعف عقيدة الكفر بصفة عامة أمام فطرة الإيمان المفطورة عليها النفس البشرية إلا أن الجوانب الأخرى التي ذكرناها تجعلهم في غفلة عن الآخرة واطمئنان للدنيا وزينتها وقد علجنا في بعض المقالات السابقة بعض هذه الجوانب وبينا كيف أن الردع الذي يطال القادة والأتباع يدفعهم للتوقف عن نصرة العدو فضلا على أن حرارة معركة حامية الوطيس تحرك نفوسهم لاستبيان حقيقة الصراع وكل ذلك يدفعهم إلى الانضمام لجانب أهل الحق ليموتوا على الإيمان بدلا من أن يخسروا الدنيا والآخرة بموتهم في صف أهل الكفر والظلم أو على الأقل يفر ويقف على الحياد انتظاراً لنتيجة المعركة وبيّن كذلك أن استهداف اقتصاد العدو سياسة شرعية للضغط على العدو ليعلم أن الاستمرار في حرب أهل الإيمان فيه خسارة الدنيا والمصالح التي هي غرضهم الباطن في الحقيقة والمغلفة بالشعارات والمبادئ الكاذبة وفي هذه المقالة نتناول جانبا آخر هاما من جوانب استقطاب الناس لصف أهل الإيمان وهو جانب الاستقطاب بالمال لتأليف قلوب الناس من الأعداء وممن هم على الحياد فنعطيهم شيئا من الدنيا لجذب ولائهم لنا ونقدم لهذا الجانب بمقدمة هامة أن الأوامر الشرعية جاءت لتجلب أكبر قدر ممكن من المصالح ودفع أكبر قدر ممكن من المفاسد فهي لا تجلب كل المصالح في الغالب ولا تدفع كل المفاسد في الغالب وذلك ليس لعجز الشارع سبحانه وتعالى عن الإتيان بأوامر تجلب كل المصالح وتدفع كل المفاسد ولكن لطبيعة النقص التي في البشر وهذه الحياة بحكم أنها مخلوقة طبعة على النقص كذلك إن الحكمة الإلهية ومقتضيات كمال أسمائه وصفاته تجعل من هذه المفاسد في الحقيقة جزءا من عظمة وكمال حكمة الله سبحانه وتعالى في الأقدار التي قدرها كما قلنا أن بعض الناس يدخل في ولاء أهل الباطل للمال فقط مع علمه بالحق ولكن حب الدنيا وإثارها لا يلحقه بأهل الإيمان فعندما نوفر لهم هذا المرجح يدخلون في ولاء أهل الإيمان فإذا دخلوا واختلطوا بأهل الإيمان وعايشوا أحوالهم ورأوا النور والكرمات والآيات وخالطت قلوبهم بشاشة الإيمان لانت قلوبهم للحق وعملوا لأجل الدين فقط وقدموا أرواحهم فداه وصلى الله وسلم على نبينا الكريم الذي لم يترك لنا خيرا في الدنيا ولا الآخرة إلا ودلنا عليه وعلى هذا سار صحابته قادة الدنيا من بعده فعلينا توجيه هؤلاء المؤلفة قلوبهم أغلبهم سيكونون من الشعوب والجنود المسحوقين اقتصاديا وبعض الرتب الدنيا من الجيوش أقول علينا توجيه هؤلاء بصفة خاصة والمؤمنين بصفة عامة أن ما عند الله خير وأبقى فتذكير الجميع يتم في أجواء المعركة التي يتربون في احداثها يا أيها الذين آمنوا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 قد يرتد بعد ذلك ويسبب بلاء للمؤمنين لأنه التحق بهم بدون نية صالحة ولم يتربى على الطاعة من البداية ولكن تربى على العطايا والمادة والمصلحة وأعطى ولاءه من أجل المال ومع كون هذا قد يحدث في منتصف الطريق عند هزة مثل وفاة الرسول أو القائد أو عند انتكاسة ونحو ذلك وقد يتسبب عن ذلك مفاسد عظيمة إلا أنه كما نخرج من المقدمة التي قدمنا بها أن إدخال هؤلاء في صف أهل الإيمان في البدايات حال الضعف يجلب من المصالح ما يفوق المفاسد العظيمة التي تقع بعد ذلك كما أن درء تلك المفسدة وتحصيل المصلحة الكاملة لن يتحقق عقلا وشرعا أو قل قدرا وشرعا فكما قلنا أن أوامر الشرع جاءت لدرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلها فأن يكون لدينا جميع القادة متربين على الإيمان فقط مصلحة كاملة لكنها لن تتحقق قدرا لأن الجاهلية وأهلها لن يمكنوننا من ذلك ومفسدة ارتداد البعض تحقق مصالح أخرى بعد ذلك بأن تستكمل القاعدة الصلبة قاعدة أهل الأيمان تربيتها في دفع مصاعب جديدة من نوع جديد وتبصر المؤمنين بطبيعة الناس والحياة ومعرفة سبل الشيطان واتخاذ شهداء وتمييز الخبيث من الطيب ليجتبي الله من يحبهم ويحبونه الذين لا يخافون لوم لائم ويجزي الشاكرين فهو حدث يشكل وجدان المؤمن وقد بيّن ذلك في قاعدة التربية بالحدث فضلا وهو الأهم عن تحقق مصلحة من وراء الاستقطاب بالمال لن نستطع تحصيلها لو اتبعنا مثالية لا تناسب الظرف القدري المرافق لمرحلة البدايات وما يصاحبها من سنن وهذه المصلحات هي أنه عند ارتداد هؤلاء تكون قد تكونت قواعد انطلاق للمؤمنين والسيطرة على أرض وبلاد كمأوى ومنطلق لتكوين دولة الإيمان ومرافق وأجهزة ومعدات إلى آخره ونستطيع بما تحصلنا عليه أن نعالج الردة الجديدة إذا حدثت لا قدر الله نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لكن يجب أن تعرف عصابة الحق من قواعدنا الصلبة ومن الشباب المجاهد تفاصيل أحكام تأليف القلوب بالمال ومنها أن من قاتل من أجل المال لا أجر أخرويا له ومن كانت نية المال أو الغنيمة تابعة وليست أصلية ونيته الأصلية أن تكون كلمة الله هي العليا نقص أجره بحيث أن من سلم وغنم عجل له ثلثي أجره ومن أريق دمه وتلف ماله أخذ أجره كاملا وأن الأنصار تركوا ما حضروا له أنفسهم من المال في غزوة حنين من أجل تأليف قلوب الطلقاء وليعلموا أنه ممكن لهم أن ينالوا المال في النهاية كما ناله الصحابة وأبناء الصحابة والتابعون إلا أن فتنته أشد من فتنة الفقر ونحن لا نملك ثبات الصحابة رضوان الله عليهم فكما جاء في الحديث ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتهلككم كما أهلكتهم لقد آن الأوان للراسخين في العلم من أهل التوحيد والجهاد لتأصيل وبيان تفاصيل تأليف القلوب بالمال فعليهم أولا أن يخرجوا أصول هذه الأحكام وتفاصيلها من كتب فقه الجهاد وكتب السياسة الشرعية وتنزيل هذه الأصول والتفاصيل على واقعنا المعاصر والاجتهاد في الصور الحادثة التي يمكن أن نقوم بها بما لا يخالف الشرع وهناك أمثلة كثيرة في الواقع يمكن أن نستفيد منها بتنزيل هذا الفقه العظيم الذي أعتقد أنه آن أوان تطبيقه في ظل التطورات القريبة للمعركة الحالية فعلى سبيل المثال نحن نعلم أن للأمير أن يجعل لمن قتل قتيلاً سلب هذا القتيل فهل يجوز للقيادة العليا للمجاهدين مثلاً أن تجعل لقادة وجيوش وحراسات العدو إذا التحق أحدهم بأهل الإيمان وقتل قبل أن يلتحق بهم ويفر إليهم وزيرا أو أحد الأمراء وأمثال هؤلاء مبلغا أكبر من سلب القتيل ولتكن عشر ثروته مثلا على أن يتحصل عليها بعد تمكين المؤمنين وكل ما عليه فعله أن يكفي المؤمنين شر ذلك الأمير أو الوزير على أن يرتب أن يفر إلى مكان آمن بعد ذلك لحين الالتحاق بأهل الإيمان قلت هذا مثال فقط، والأمثلة كثيرة، ومطلوب من الراسخين في العلم أن يتباحثوا في مدى شرعية مثل هذه الخطوات، بحيث يبدأ القادة الميدانيون بتطبيق بعضها حال التخطيط ووضع الاستراتيجيات، كذلك طرحت أبحاث سابقة لأهل التوحيد والجهاد أن من أهدافهم، إعادة توزيع ثروات المسلمين وآن الأوان لتجلية المقصود من هذه العبارة وبيان أحكامها التفصيلية لكون هذا الأمر أولاً يخص مرحلة هامة قادمة في معركتنا أعني عند حصول تمكين جزئي بإذن الله وثانيا يتعلق بما تكلمنا عنه في هذه المقالة من استخدام المال العام في تأليف القلوب فعلى الراسخين في العلم أن يوضحوا للناس بالدليل كيفية توزيع ثروات المسلمين توزيعاً عادلا أولاً كل بلد فيها ثروات تختلف عن البلد الأخرى ولولا السرقة والنهب لكانت شعوبنا من أغنى الشعوب ولكن عند التوزيع العادل لثروات المسلمين هل تجمع ثروات المناطق وتوزع على المسلمين؟ أم تختص كل منطقة بثرواتها وكلما في الأمر أن عليها إخراج زكاة أموالها التي بالطبع ستكون وفيرة ومتنوعة بفضل الله بحيث توزع الزكاة في المناطق الأخرى التي ابتليت بالفقر؟ ثانيا. عن كيفية توزيع المال العام بين المسلمين هل هناك أفضلية وتخصيص زائد لمن يعطي من الناس والقبائل والأحزاب والتجمعات الولاء والنصرة والإيواء ويجاهد بنفسه وماله ممن هم دون ذلك من الذين اكتفوا فقط بأصل الإسلام القصد هناك مسائل كثيرة دقيقة وحساسة ينبغي بحثها وتأصيلها من الآن حتى لا يقع فيها أخطاء قد تكلفنا الكثير وتفتح أبوابا من الفتن نحن في غنى عنها أو ترسب بقايا في النفوس عند البعض نستطيع تلافيها إذا كانت هناك قواعد معلنة مبنية على الدليل والاجتهاد المنضبط الصحيح في ختام هذه المقالة نؤكد على أن معركتنا هي معركة توحيد ضد كفر وإيمان ضد شرك وليست معركة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية لكن علينا أن لا ننسى أن من السياسة الشرعية عند مخاطبة ضعاف النفوس من طبقات الناس المختلفة بالوعد باستعادة أموالنا وحقوقنا بل غنم مال الله الذي يتسلط عليه شرار الخلق ونحن لا نظن أن مثل هذه الوعد حرك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان تسلية لهم وتحريكا لضعاف النفوس من الناس ليقبلوا على الإسلام ولا يلبس الحال بهم بعد ذلك من خلال الحياة بين أهل الإيمان وأتون المعركة إلى انصلاح حالهم وتحركهم من أجل التوحيد قبل كل شيء لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يخاطب أسر العدو بقوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يعز هذه الأمة بالطاعة التي هي مفتاح كل خير والحمد لله رب العالمين انتهى بحمد الله كتاب إدارة التوحش